إثنى عشر استمع إلى الأسئلة والأجوبة الآتية وتأمل معانيها ثم اكتبها في دفترك واحد بكم الدخول إلى ملعب بشكتاش سبور؟ الدخول إلى الأماكن الأمامية بمئة ليرة تركية والأماكن الخلفية بخمسين ليرة تركية اثنان بكم الدخول إلى ملعب فنربخشة سبور. الدخول إلى الأماكن الأمامية بتسعينا ليرة تركية والأماكن الخلفية بأربعين ليرة تركية. ثلاثة. بكم الدخول إلى ملعب غلطة سراي سبور. الدخول إلى الأماكن الأمامية بثمانين ليرة تركية والأماكن الخلفية. ب ثلاثين ليرة تركية. أربعة. بكم الدخول إلى ملعب طرابزون سبور؟ الدخول إلى الأماكن الأمامية بسبعين ليرة تركية، والأماكن الخلفية بعشرين ليرة تركية. خمسة. بكم الدخول إلى ملعب أنقرة غوجو سبور؟ الدخول إلى الأماكن الأمامية. بستين ليرة تركية والأماكن الخلفية بعشر لرات تركية